قالوا نحن اعلم بمن فيها لا ننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين ولم ما انجى رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَطَاقَ بِهِمْ ضَرًّا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا نُنَجِّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِن نا مزلون على أهل هذه القرية رجzem من السماء رجzem من السماء بما كانوا يثسقون ولقد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 فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّن مَّسَاكِنِهِمْ